الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه في القسم الاول من القسمين معنا في هذا اليوم نتحدث عن بعض قواعد النحو التي يستشكل فهمها على بعض اخواننا وكنا قد اتفقنا في الدرس الماضي ان يذاكر اخواننا وما كان مستشكلا عندهم فانه يمكن تيسيره باذن الله سبحانه وتعالى فهل ذكرتم السكوت علامة الرضا هذا في الزواج اما في العلم فالسكوت علامة علامة السلب. ها؟ جوازن? طيب. ان كان هناك اشياء يصعب فهمها تيسر ان شاء الله عز وجل. ماذا عندكم? من يفتتح المزاد من يفتتح اي مساله نعم ان هذان نعم هذان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف وان حرف ايجاب بمعنى نعم ان وردت في كلام العرب على عدة معاني إن حرف نفي إن أنت إلا نذير إن هنا بمعنى ما ما أنت إن أنتم إلا تكذبون يعني ما أنتم إلا تكذبون وتاتي إن شرطية ان تنصر الله ينصركم وتأتي ان مخففة من الثقيلة مخففة من الثقيلة يعني اصلها ان ولكن خففت نونها علم ان سيكون ان هنا مخففة من ان خلاص يعني علم انه سيكون تكون مخففة من الثقيلة وتعمل عمل ان واسمها ضمير الشأن مستتر الضمير مستتر تقدر هو ان الشأن كذا وتاتي كذلك ان بمعنى نعم بمعنى نعم وذكروا ان رجلا اتى عبد الله بن الزبير يطلب منه نوال ان يعطيه فاعطاه شيئا ولكن ما كان كان الاعرابي اطلع في كثير فقال الرجل لعن الله ناقه حملتني اليك فقال ابن الزبير ان وحاملها يعني نعم وحاملها خلاص تستحق ذلك فإن هنا حرف جواب بمعنى نعم، وهذان مبتدا مرفوع، وساحران خبر، واللام للتوكيد، وفيه عدة وجوه في كلمة هذان عدة وجوه، منهم من يقول إن هنا مخففة من الثقيلة، وهذان اسمها. مع ان تنصب فقالوا وردت هذان هنا على لغه بعض العرب الذين يلزمونها الالف في الرفع وفي النصب وفي الجر حضر هذان ورايت هذان ونظرت الى هذان هذا عند بعض العرب يلزم المثنى الالف يلزمه الالف في رفعه وفي نصبه وفي خفضه فبعضهم يقول ان هنا مخففه من الثقيله تعمل وهذان اسمها منصوب منصوب وساحران خبروا ان مرفوع على رفعه الالف وهكذا واضح وقرئ ان هذين لساحرين ان هذين لساحران ان هذين فهنا على لغه جمهور العرب الناصبه وهذين اسمها منصوب على نصبه الياء وهكذا الله اعلم نعم ما النفي والنهي اذا دخل اذا دخل على ان او ان وقواتها او كان وقواتها هل يلغيها عن العمل لا دخول النفي او النهي على كان وقواتها لا يبطلها عن العمل ولم يكن له كفوا احد ولم يكن لمن نفيه ويكن فعل مضارع مجزوم بعد لم واحد اسم يكن وكفوا خبر يكن منصوب فلا يبطلها عن العمل نفيها نفي كان واخواتها لا يبطلها عن العمل يعني تقول لم يصبح لم يصبح اخوك كسولا لم يصبح منفي نعم ان واخواتها اذا دخلت عليها ماء الكافه هذه ماء الكافه وتكون ان واخواتها مكفوفه مكفوفه عن العمل يعني لا تعمل إنما يخشى الله إنما انما يخشى الله من عباده العلماء إنما هنا ان وما كفتها ولذلك جاء بعدها فعل مضارع وكانما وكأنما ولكنما اذا دخلت ما الكافة على ان او احدى اخواتها فإنها تكفها عن العمل تكفها عن العمل وبالتالي يأتي بعدها فعل مضارع او يأتي بعدها اسم مطور انما المسلم صدوق انما الاعمال بالنيات وهكذا مع ان فقط وما تاتي بعد هذه ما لن لنفي ليست نافيه ولا ناهيه ولا ناية. ولكن قال ايه ما الكاف يعني التي تقف آه ان واخواتها عن العمل نعم خبر خبر يعني صنعهم كيده صنعهم كيده او نقول ان حرف نس وما موصوله وصنعوا صله الموصول وكيد خبر ان يعني ان الذي صنعوه كيد ساح. او ان وما مصدريه وصنعوا فعل وما والفعل مصدر مؤول اسم ان وكيد خبر ان والتقدير ان صنعهم كيد ساحر ان صنعهم كيد ساحر فما ممكن تكون موصوله وممكن تكون مصدريه ان كلتا موصوله فصنعوا جمله صله الموصول وان قلت مصدريه فصنعوا الفعل مع ما المصدريه مصدر مؤول في محل نصب اسم ان وكيد خبر ان مرفوع نعم هذه مساله تفسيريه واختلف فيها علماء التفسير بعضهم يقول ولقد همت به وتقف وتقف ثم تستأنف وتقول وهم بها لولا ان هذا عند بعضهم يقول لم يكن من يوسف هم وانما كان الهم منها اما يوسف فلما رأى البرهان ما هم وفي الكلام تقديم وتأخير في الكلام تقديم وتأخير ولقد همت به ولولا ان رأى يوسف برهان ربه لهم بها ولكن هو رأى البرهان وبالتالي هو ما هم هذا عند بعضهم والبعض يقول لا هم يوسف هم يوسف همت هي حيث راودته واشتهته وتمنته وهم هو بها شأنه شأن البشر لانه لم يكن نبيا بعد ولكن رأى برهانا من عند ربه فصرف الله عز وجل عنه هذا الهم السيء وبعضهم يقول لا هو لم يهم بها هذا الهم السيء ولكن هم أن يدفعها عنه هم أن يدفعها أن يضربها فلما رأى برهان ربه واختلفوا في هذا البرهان هل كان كلاما ولا كانت صورة ابيه يعقوب وهو يعض على يديه اختلفوا في ذلك وهذا لا يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ايا كان فالهم منها واقع لانه مثبت ولقد همت به الفعل الماضي هم يفيد التحقق والثبوت وهو مؤكد بقد واللام وبالقسم المقدة والله لقد همت به اما الهم من يوسف فعلى القول ان هناك تقديما وتأخيرا فلم يهم والتقدير لولا ان رأى البرهان لهم لولا ان و ولولا تفيد امتناع الجواب تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط امتناع الجواب لوجود الشرط لولا ذكرت لفشلت امتنع الفشل لوجود الشرط اللي هو المذكر فامتنع الهم لانه رأى البرهان هذا عندما يقول ان في الايه تقديما وتأخير وعندما يقول لا الايه على ظاهرها وليس فيها تقديم ولا تأخير فهي همت وهو هم ولكن الهم منه غير الهم منها لأنه لو كان هما واحدا لجمعه الله عز وجل وقال ولقد هم أحدهما بالآخر ولكن فرق فقال ولقد همت به وهم بها لو كان الهم واحدا لماذا كرر الله الهم وجعل معها هما وجعل معه هما آخر لا لان المعنى مختلف هي همت بالفاحشة وهو هم لدفعها لدرء هذا المنكر عن نفسه والله اعلم كلام واضح هذا بعض ما قيل في هذه المسألة وكأنكم تسألون عن خارج المنهج نعم انواع البدل المشهور عند النحاف المراحل الابتدائية ان البدل على ثلاثة اقسام البدل على ثلاثة اقسام بدل المطابقة ويقولون عنه الكل من الكل وبعضهم يعترض على كلمة الكل لان الالف واللام لا تدخل على كلمة كل لانها تلزم الاضافه فيقولون بدل كل من كل او بدل مطابقه مثل حضر الاستاذ زكي مثلا ها من الاستاذ زكي ومن زكي الاستاذ فكلمة الاستاذ مطابقة لزكي وزكي مطابقة للاستاذ لو حذفت احدى الكلمتين فالمعنى مستقيم لو قلت حضرت حضر الاستاذ خلاص حضر زكي لا اشكال تولى الخلافة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصديق ابو بكر ما تقول النبي محمد بدل مطابقة الصديق ابو بكر بدل مطابقة وهكذا هذا يقال له بدل ايه مطابقة بدل مطابقة ذكر العلم بعد الوصف ذكر العلم بعد الوصف الوصف الخليفة والعلم ابو بكر الوصف الصديق والعلم ابو بكر وصف الفاروق والعلم عمر وصف النبي والعلم محمد وهكذا ذكر العلم الاسم يعني اسم الانسان بعد الوصف النبي او الرسول او الصديق او الفاروق تقول الكذاب مسيلما الكذاب مسيلمه هذا بدل مطابقة انما لو قلت مسيلما الكذاب الكذاب هنا نعت نعت لا نعت هذا وقال قال له بدل المطابقة او بدل كل من كل الثاني بدل جزء من كل بدل جزء من كل يعني الكلمة الثانية جزء من الكلمة الأولى. تقول مثلا أكلت الرغيفة. ولأنه رغيف كبير، ما استطعت ما استطعت أن تنهي عليه. أو لأنك شبعان ايا كان أكلت الرغيفة نصفه أو أكلت الرغيفة ثلثه. فكلمة الثلث جزء من الرغيف والبدل هو التابع المقصود بالحكم تابع مقصود بالحكم هل الاكل وقع على كل الرغيف ولا على ثلث الرغيف المقصود بالحكم كل الرغيف ولا المقصود ثلث فالبدل هو التابع المقصود بالحكم حضر الخليفة عمر عمر هو المقصود بالحكم لان كلمة الخليفة تصحي الابي باكر تصحي العثمان تصحي العلي المعاويه لا غير ذلك فعلي او عمر هو المقصود بالحكم فبدلوا الجزء او بعض من كل وايضا يعترضوا بعضهم على البعض من الكل البعض لان بعض تلزم الاضافه ولا تدخل عليها الالف واللام بدلوا بعض من كل او بدل الجزء هو ان تذكر الشيء كله ثم تذكر بعده جزءا منه. وهذا الجزء هو المقصود بالحكم. ذهب الفلاح الى الحقل. وتقول حارث الفلاح الحقل نصفه. نصفه. لان الجرار تعطل. ها? الوقود نفد. الوقت انتهى. ايا كان. اتخانق مع صاحب الجرار اي حاجه مش قضيه حرث الفلاح الحقل نصفه ثلثي حصد الفلاح الارز ربعه او خمسه او عشره ايا كان فالثاني جزء من الاول ولا بد ان يشتمل على ضمير كما رايت في الامثله اكلت الرغيف نصفه نصفه ثلثه لا بد ان يشتمل على ها يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه النوع الثالث يقال له بدل الاشتمال بدل الاشتمال وهو ان يشتمل المبدل منه على البدل يحتويه لا يمكن ان ينفصل عنه لا يمكن ان ينفصل عنه. شيء معنوي. مثلا تقول اعجبني الريف هدوءه. اعجبني الريف هدوءه. هل هذا الهدوء يمكن ان ينفصل عن الريف? وان ناخذ بعضا منه ونسكبه في المدينة لتهدأ? لا. هذه مسألة لا يمكن. ازعجتني المدينة ضوضاؤها يعني هي لو قلت ازعجتني المدينة وسكت يفهم المستمع ان كل ما في المدينة ازعجت مبانيها مزعجة سكانها مزعجون سياراتها مزعجة الى اخره ولكن المدينة فيها اشياء جميلة ها؟ فيها اشياء جميلة فيها طرق مرصوفة مثلا فيها اعمده انارة فيها تنظيم في المباني. فيها حدائق. فيها اموال. فيها مجمع. مثلا. يبقى المتكلم يريد بالازعاج شيئا معينا لا كل شيء. فقال ازعجتني المدينة ضوضاؤها. ضوضاؤها مباني عالية. وسيارات كثيرة ها؟ والشوارع ضيقة فالضوضاء ظاهرة نما لو الشوارع واسعة والمباني قصيرة سيتذهب الضوضاء في الفضاء وتنتهي مثلا فلما قلت ازعجتني المدينة ضوضاؤها الضوضاء لا يمكن ان تنفصل عن المدينة لا يمكن ها؟ وكذلك لما تقول اسعدني محمد خلقه لا يمكن ان تفصل الخلق عن محمد. ها? اعجبني الشيخ علمه. لا يمكن ان تفصل العلم عن الشيخ. فهذا يقال له بدل اشتمال صرتني الوردة منظرها. ممكن تفصل الوردة عن المنظر? المنظر عن الوردة? لا يمكن. فهذا يقال له بدل اشتمال بدل ايه? اجتمال. وهناك نوع الرابع يذكر بعد هذا وهو بدل الغلط بدل النسيان وهكذا يعني مثلا رأيت شيئا من بعيد فظننته حمارا تقول رأيت حمارا ثم لما تقدم شيئا اطبح شخص وبان انه انسان فقلت رأيت حمارا انسانا كان فظننت انه حمار فلما تقدم ورأيت انه انسان استدركت واسرعت فقلت ايه انسانا ده بدل غلط بدل غلط ويقسمون الى بدل نسيان والغلط والخطأ اي كان دعك من ايه ماشي الكلام هذه انواع البدل الثلاثة المشهورة والرابع الذي يذكره النحاه نعم بدل البعض من الكل يمكن فصله. يمكن فصل الرغيف يقسم. والحقل يقسم. والارز يقسم. ها? وقرأت القصة فصولها الثلاثة الاولى. القصة اكثر من فصل. يمكن ان تقسم قراءتها. قرأت القرآن نصفه. انما في بدل الاجتماع لا يمكن ان تفصل الرائحة عن الوردة او الضوضاء عن المدينة او الهدوء عن الريف او العلم عن الشيخ او الادب عن الطالب هذه اشياء لا يمكن ان تنفصل نعم نعم ساكن الهاء يعني هذه الهاء والعلم عند الله ليست هاء الضمير لانها لو كانت هاء الضمير لتحركت انما هذه الهاء هاء السكت والمفعول محذوف يعني تقدير الكلام اذهب بكتابي هذا فالقي اليهم القي اليهم يلقي الذي ذهب به وامره ان يذهب بالكتاب وان يلقي الكتاب فمن البلاغة الايجاز اذا كان الكلام مفهومة هو يلقي يلقي الكتاب مفهوم من الكلام لانه ذهب به وليس يلقي شيئا اخر فهذه الهاء ليست هاء الضمير المفعول به لان لو كانت هاء الضمير لكان واجبا ان تكسر فالقه اذا كان قبلها كسر واذا كان قبلها فتح او ضم لا ضمت لا ضمت واسع اذا كان قبلها فتح او ضم ضمت واسع كرسي كرسيه لان قبلها ياء مشدده بالضم كرسيه ها قبلها فتح مثل ماذا ها؟ ومن عنده عنده لا يستكبرون عنده هو فالهاء هذا الضمير ضمير غائب إذا ضمير غائب المفرد المذكر اذا كان قبله فتح او ضم جاء مضمومة ضمير مبني على الضم في محل رافع في محل جر ايا كان وإذا كان قبله حرف مكسور فهو ضمير مبني على الكسر فاا اذهب بث اذهب اليه اليه اذا كان قبلها كسر او كان, كان قبلها ياء ساكنه ه الضمير قبلها ياء ساكنه تكسر اذا هذه ال هاء السكت ها؟, ها السكت هو في قاعدة تقول زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى اولا هاء السكت تسهل النطق يعني لما تقول فالقه اليهم سوف تنطق القافة مكسوره لان بعدها سكنه لن يخرج منك الكسر الى ان يصبح مدا بخلاف لو قلت فالق اليهم ممكن تشبع فتقول فالق اليهم فتحول الكلام من مخاطب مذكر الى مخاطبه مؤنثه وهذا نسوعه كثيرا بعض الناس ويقرأ ايه ويقول ايه ومن الناس من يقولوا امنا بالله اشبع الضمه حتى كادت ان تكون واوة واوة المادية فخرج الخطاب من الكلام عن مفرد من يقولوا امنا واحد الى يقولوا امنا جمع واو جماعة فهذه لها تيسر النطق تسهل النطق ها ثم تدل على اتمام اتمام الكلام اتمام المعنى اذهب بالكتاب والقي اليهم يعني تيقن ان الكتاب قد وصلهم ها وانظر انتظر ماذا يرجعون كيف يفعلون فهذه تشير الى هذا المعنى وهو التمكن من القاء الخطاب والله اعلم نعم فالقه هذه الهاء الضمير وتعود على الكتاب اذا ثبت نعم فعلين نعم نعم فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عد ممكن ان يكون البدل جمعا من مفرد ويكون مفردا من جمع وهذا ل لمعاني بلاغيه لمعاني بلاغيه وممكن ان ياتي معرفه من نكره ومن نكره من معرفه الامر فهذا هذا واسع وهذا على سبيل المعاني البلاغيه ولكن القاعدة في هذا واسعة فجنات بدل ولكن هنا ترى جنات عدن هذا بدل معرفة بالاضافه من بدل معرف بالالف واللا وبدل جمع بالالف والتاء جمع تأنيث من بدل مفرد المعنى البلاغي هنا بيان انها ليست جنة واحدة وان وانما هي ايه يعني قد يظن ظن انها جنة ودرجة واحدة لا ده هي جنات درجات ودرجات ودرجات نعم كان يسأل عن الجوازم الجوازم جمع جازم وهو ما يعمل الجزم والجزم القطع لغة القطع جزمت بكذا اي قطعت بكذا واصطلاحا الجزم عند النحاة هو السكون الذي يحدثه العامل او ما ينوب عن السكون من حذف حذف حرف العلة او حذف النون حذف حرف العلة او حذف النون ولما كان الجزم من خصائص الافعال ثم لما كان الجزم علامة اعراب فانه قد انحاصر الجزم في الفعل المضارع وفقط الجزم من خصائص الافعال اذا ليس في الاسماء ولا في الحروف انحاصر الجزم في الافعال ثم ان هذا الجزم علامة اعراب لان الاعراب ان ترفع ان تنصب ان تخفض ان تجزم والماضي والامر مبنيان فخرج الجزم عنهما بقي ماذا بقي المضارع فالجزم خاص بالفعل المضارع فقط والجوازم نوعان منها ما يجزم فعلا واحدا ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولما ولام الامر ولا الناهيه لم وقد تسبق بهمزة الاستفهام. الم نشرح نشرح. ولما. وقد تسبق بهمزة الاستفهام. الم تكتب بعد. ولام الامر. لام الامر. لينفق ذو ساعة. واذا سبقت بواو او فاء سكنت. هي مكسورة. لينفق لي. فإذا سبقت بواو أو فاء سكنت سكنت ثم ليقضوا تفثهم وليطوف ول ول لم ساكن وليطوف وقد تكون للدعاء قد تكون للدعاء اذا كان من الادنى الى الاعلى ها يا ربي اغفر لي ولترحمني انت تامر الله هذه لم, لم الامر اصلا ولكن هنا خرجت عن الامر الى الدعاء ولا الناهية لا الناهية لا يسخر قوم من قوم لا يغتب بعضكم بعضا واذا كانت من العبد الى الرب فهي لا الدعائية لا تؤاخذنا وهكذا فهناك اربعه احرف تجزم فعلا واحدة لم ولما ولام الامر ولا انهي وهناك ادوات تجزم فعلين وهي ادوات الشرط ادوات الشرط ان وهي حرف باتفاق النحاه ان تذاكر تنجح ان تحسن الى الناس يحسن ربك اليك ها ان تشكر لوالديك يغفر لك ربك وهكذا ان وهي حرف وهناك اسماء الشرط من وما ومهما ومتى وايان وان واينما وحيثما وكيفما واي وهناك اذما اذ, ما إذ ما. اذ ما. اذ ما تزرني اكرمك. ومختلف فيها هي حرف او اسم. خلاف بين النحا. هذه ادوات الجزم التي تجزم فعلين اين قد تلحقها ما فيقال اينما. يعني لو قلت لك اين تذهب اذهب. اينما تذهب اذهب. اين لا لا. قد تلحقها ما وقد لا تلحقها لا, لا هنا الفعل مشدد مضاعف هنا الفعل مضاعف فهنا السكون مقدر وانت هنا بين امرين اما ان تفك التضعيف وتجزم من يرتدد من يضلل يضلل واما ان تبقي على التضعيف مع الفتح من يرتد منكم اما ان تبقي على التضعيف وتفتح وهنا السكون مقدر واما ان تفك التضعيف وتجزم والسكون هنا ظاهر والله اعلم نعم نعم اذا كانت بمعنى مع اذا كانت او نعم اذا كان او هذه اذا كانت بمعنى الى او بمعنى الا وسبقت بنفي او طلب فهي حينئذ ناصبه وكنت اذا غمزت قناه قوم كسرتها او تستقيم كسرتها الا ان تستقيم فاذا كانت او بمعنى الى ان او الا ان فهي هنا نصب واذا كانت بمعنى الجمع تجمع بين الشيئين على سبيل التخير او الاباحه او الشك فهذه عاطفه اذا جمعت بين الشيئين على سبيل التخير يعني مثلا اقول لك ايه ذاكر النحو او الحديثة هذا تخيير هذا تخيير طيب آه رايت محمدا او اخاه هذا ايه شك جمعت بين الشيئين على سبيل التخير والاباحه او على سبيل الشك فهنا او عاطفة. انما لو كانت بمعنى الى ان او الا ان. فهي هنا ناصبه. هنا بخيروه. افعل هذا او ذاك. لا ليست او هنا ناصبه. لما يحرف عطف وعطفت فعلا على فعل. حتى يكون يكون منصوب بعد حد او تفجرة منصوب بالعطف على لا هذه التي تنصب ليس لك من الامر شيء لا ناس سبقت بنف الا ان يتوب او يتوب الا ان يتوب ليس لك من الامر شيء او يتوب او هنا بمعنى الا ان يتوب اذا تاب على انت يعني الله عز وجل يقول النبي ليس لك من الامر شيء توبت عليهم ليس لك في ذلك شيء عذبتهم ليس لك في ذلك شيء فاو هنا او هنا التي تنصب الفعل المضارع بان مضمره وجوبا والشرط هنا متوفر لانها سبقت بنفي ليس والله وعلا نعم. فمين الكلام? اللي... نعم. اكتع وابتع وابصع. هي معناها معنى كلمة اجمع. يعني المعنى عند النحاة غير المعنى اللغوي. ابصع لها معنى في اللغة واكتع لها معنى في اللغة. ولكن يؤتى بها لزيادة التوكيد. يؤتى بها لزيادة التوكيد فتقول مثلا ايه رايت رأيت الفريق اجمع لعل واحدا غاب. فتأتي بعد اكتع بابتع اكتع ابتع ابصع من باب التوكيد يعني من باب ايه التوكيد فهي معنى معنى اجمع يعني بخلاف المعنى المعجمي هذه الكلمات لكل منها معنى اخر غير معنى التوكيد عند النحاة. المعنى اللغوي هنا غير المعنى الاصطلاح عند النحاة. المعناه هي عند النحاة هي توكيد لكلمة لكلمة اجمع تؤكدها. نعم. حبل الحالة ابو انت بتسألنا انا في الفكر ليه? هو هنا قسم اللي... طب التفسير <تصفيق> انه تعلق بالنحو. حد يعرف حبل الحبل يعني ايه? <تصفيق> خد بالك ولا مش خد بالك هشتري منك ابن ابن النقة اللي في بطنها دوت ابن ابن حبل الحبل يعني هي عشرة في بطنها ها فانا هشتري ابنه مش هو كمان اللي هيتولد جايز يموت ها قد تسقطه فهذا داخل في بيع الغرر يعني. نعم. خلاص? نعم? قواعد الاملاء? لسه ما يا. <تصفيق> هذا علم الاملاء علم. علم كتابة. ولا ياتي في في درس ولا في درسين ولا في عشرة. انما يحتاجه الى وقت ان شاء الله عز وجل قد يكون بعد العيد نقف بعض مع بعض القواعد الاملائيه ولكن بشرط ستشرح فاذا وجدت في ورقة احدكم كلمة كتبت خطا فلن اكمل اه ايبا لم تذاكروا او لم تفهموا فلماذا لم تفهموا نعيد مرة ومرات. لم تذاكروا كأن رجلا يحرس في البحر. لا يوفر جهده لغيركم. هذا ما عهدت عنكم في دروس النحو. اشترطت عليكم المذاكرة ولم تذاكروا. صح? الله المستعب. ده شرح الشيخ. سعدي بس. نعم. ربنا يسر ان شاء الله. هنا في بمعنى مين? وحروف اللي ينوب ينبع وعن بعض. مشين الجزفين? لا كيف تهيقتصل في جفنة? يعني ان كان المقصود ان هي اقتسلت في في الجفنة نفسها يبقى فيه ضغفية. وهذا وارد. ولا اش كان ان الانسان يقتصل فيه. ما لا احصل ان دي احصل فيها قالت اه اني كنت جوبا. قال ميشتصن ان الماء لا جوبة.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 هل هناك اسئله اخرى في النحو؟ نعم ما اركان اسلوب الشرط ثلاثه اداه الشرط وهي حرف او اسم حرف ان اسم من ما مهما متى أيانا اينما الى اخره وفعل الشرط و جزاء او جواب الشرط قال تعالى ان تنصروا الله ينصركم ان حرف الشرط اداه الشرط تنصر الله فعل الشرط جوابه جزاؤه ينصركم واضح وما يفعل من خير فلن يكفروه ما شرطي يفعلوا من خير هذا فعل الشرط لن يكفروه جواب الشرط اينما تولوا فثم وجه الله اينما اداه الشرط تولوا فعل الشرط ثم وجه الله جواب الشرط نعم ها المصدر ما المصدر المفعول المطلق المصدر والمفعول مطلق المصدر والمفعول مطلق المصدر الاسم المنصوب المأخوذ من الفعل والمفعول مطلق باب ايه اين الابواب اين الباباء اريني اريني طيب قال باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا هذا المفعول المطلق المفعول المطلق منصوب اسم منصور يؤكد الفعل او يبين نوعه او يبين عدده قد يعمل لا هذا عمل المصدر هذا عمل المصدر هل يعمل المصدر عمل, عمل الفعل نعم يعمل قال تعالى ولولا دفع الله الناس دفع مصدر دفع يدفع دفع دفع الله الناس فالناس مفعول للمصدر دفع كذكركم آباءكم يعني كأن تذكروا اباءكم مقتكم أنفسكم أنفسكم مفعول لمقت على حسب موقعها موقعها هنا إيه؟ يعني هناك ولولا دفعوا دفع مهتد أكبر من مقتكم مخفوض بعد من واذكروا الله كذكركم مجرور بعد الكاه كم حرف الكاف ضمير في محل جر مضاف اليه وهنا من اضافه الفاعل لمصدره لان الكاف هنا بمعنى الفاعل بمعنى الفاعل والميم عله جمع ايوه اللي هو ما يجي افعل التفضيل قبل المصدر فهو نائب عن المفعول المطلق نائب عن المفعول نعم خلاص الحال الجملة الحال الجملة الحال الجملة تقع بعد اسم معرفة وهذا شرط عند النحاء ان تقع بعد المعرفة فضله يعني ليست عمدة في الجملة ليست ركلا انما تأتي بعد ان تستوفي الجملة اركانها مبتدأ الخبر او الفعل والفعل ثم لا بد ان يكون صاحب الحال الحال الجملة لا بد ان يكون صاحبها ان يكون صاحبها معرفه حتى لا يلتبس الامر بين الحال والنعت تقول اه رايت الشمس تشرق رايت الشمس تشرق تشرق هنا يعني حاله كونها تشرق أه؟ أه حضر ابي يحمل معه حقائب كثيره حضر ابي حالته يحمل حقائب وقف المعلم يشرح لا وقف المعلم وهو يشرح ممكن تكون اسميه وتاتي وهو الحال او قد لا تاتي هو الحال ولكن ياتي الضمير مبتدا وخبر جملة اسميه في محل نصبح نعم فين المدرس يشرحه هل هنا جملة يشرح هو فضله؟ يعني تستغني عنها هل لو قلت المدرس وقف؟ هذا كلام تام قال لي كلمه يبقى الشرط ان تكون فضلة. لما لما يقول المدرس يشرح جمله يشرح خبر ركن خرج منها خائفا حال مفردة. يترقب حال جمله فعليه يعني بينت بينت حالتيه. الاولى بينت حالته خرج خائفا ممكن خرج مطمئنا يترقب لا ده خرج خائفا حالته الخوف وهو خائف قد وهو خارج يأخذ في طريق ولا يتلفت ولا يرتقب ولا يترقب ماذا فعلوا ماذا صنعوا لا هذا يدل على شدة خوفه انه يترقب هل اجتمعوا طيب اتفقوا هل انطلقوا ورائي كل هذا يبين لك مدى خوفه عليه الصلاة والسلام طيب خرج هو الفاعل هو وهو ضمير والضمير من المعارف من اعرف المعارف الضمير قل في, في الايه هذه ولا تقل دية قل في, في هذه الايه او في الايه هذه اضبط كلامك وكانك تريد إذا اجتمع أسلوب الشرط مع أسلوب القسم ها؟ الجواب لمن هل الجواب للقسم أو للشرط القسم معنى فهمناه من اللام لا من التوكيد لا إن وإن هذه الشرطية فمعنى الآن شرط بإن ومعنى توكيد باللام وهذا التوكيد له قسم مقدر والله لإن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن هذا جواب القسم. لماذا جواب قسم لانه مؤكد باللام ونون التوكيد. وجواب القسم اغنى عن جواب الشرط اغنى عن جواب الشرط قاعدة نحوية? قاعدة نحوية? نعم هناك متى يكون الجواب للقسم دون الشرط ومتى يكون الجواب للشرط دون القسم هذه مسألة ولكن لا تكون في هذا المختص موطئه ممهدة مهيئه للقسم يعني تفهم أنت منها أن هنا قسم مقدر لا ده هي وقعت وتدل على قسم موجود والله لقد نادانا نوحا